ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام من ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون